بسم الله الرحمن الرحيم الاسلام ت ب ي م الله لا إ ل ه إ ل ا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب ب ا ل ح ك م م ص د يديه ق ا لما بين و أ ز ل ت ك و ع و ا ل إ ن ج ي ل من ق ب ل ه س ي ل ل ن ا ل و م الاسلاميه والله ع ز ز ي ه ا إ ن ا ل ل ه لا ي خ ف ى ع ل ي شيء في ا ل أ ر ض و ل ا في ا ل س م ا ء هو ا ل ذ ي يصوركم موسوعه ا ل ه إ ل ا هو ا ل ع ز ي ز ا ل ح ك ي م هو ا ل ذ ي أنزل ع ل ي ك الاسلاميه ك ت ب منه آيات ف موسوعه النابلسي تشابه للعلوم الاسلاميه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 ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه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 قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آ ي ه في فئتين التقت فئه تقاتل في سبيل الله و أ خ ر ى كافره ترونهم مثليهم ر أ ي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن ف ي ذلك ل ع ب ر ة لاولي ا ل أ ب ص ا ر زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناصير ا ل م ق ن ط ر ة من الذهب و ا ل ف ض ة ولخير ا والسغومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن ا ل م آ ب قل آ ه نبئكم بخير من ذلكم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 والمستغفرين بالأسحار شهد الله انه لا إ ل ه إ ل ا هو والملائكه و أ و ل و العلم قائما بالفسق لا إ ل ه إ ل ا هو العزيز الحكيم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 ا ل ل ه سريع الحساب ف إ ن حجوك فقل أ س ل م ت وجهي لله ومن اتبع وقل للذين اوتوا الكتاب و ا ل أ م ي ي ن أ س ل م ت م ف إ ن أ س ل م و ا فقد اهتدوا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 قالوا لن تمسنا النار إ ل ا اياما معدودا ت وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس م ا ك س ب ت و ه م ل النابلسي ي ظ م و قل ل ل م ل و م ا ل ا س ل ا ل م ك ممن تشاء وتعز من تشاء و ت ب ل من تشاء بيدك الخير إ ن ك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد النهار موسوعه النابلسي ي م ل م ي ت وتخرج ت للعلوم الاسلاميه يتخذ ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إ ل ا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير قل ان تخفوا ما في صدور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 وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه أ م د ا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد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 فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انس والله اعلم بما وضعت وليس الذكرك الانس واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها ز ك ر ي ل م ا دخل ع ل ي ه ا زكرياء ل م ح ر ا ب وجد ع ن د ه ا رزقا ق ا ل يا م ر ي م أنا ل ك هذا ل ا ل و م ن عند ا ل ل ه إن ا ل ل ه ي م ي ه بغير ح س و ع ه النابلسي من ل ر ي ل و م ا ل ا س ل ا م ي دعاء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 وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أ ن ا يقول بي غلام وقد بلغني لك بر وامر أ ت ي ع ا ت قال كذلك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 يا مريم ائنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أ ن ف ا ء الغيب نوحي ا ل ي ه وما كنت لديهم اذ يلقون أ ه ل ا يكفد مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون اذ قالت الملائكه يا مريم ان الله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وديها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 م ن ط ي و ك ه ي ا ل ط ي ر ف أ ن ط ا ئ ر ا ب إ ذ ن ا ل ل ه وأبرئ ا ل أ و م و الاسلاميه أ وأحيي ب ر ص ل م و ت ى ب إ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 م و س و ل أ ح ل لكم ب ع ض ا ل ذ ي ح ل م ع ل ي م و ك م بآية الاسلاميه ت ه موسوعه النابلسي ت ق م ف ل م ا أ ح ل ع ي ل ى م ن ه م ا ل ك ف ر ق ا ل من أنصاري إ ل ى ا م ي ه قال ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عين م ت وجعلنا ف و ر ا ك إ ي وَمُطَهِّرُكَ م لدينا كفاو و وجعلنا ا ل ذ ي كفاو و ج ا ل ن ا كفاو إلي م ر ك فأحكم بينكم فيما كنتم م فيما ف ي ه ت خ ت ل ف و ن ف أ م ا ا ل ذ ي للعلوم ع ذ ا ب ا شديدا ا في ل د ن ي ا س ل آ خ ر ة و م ا ل ه م واما الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات فنوه فيهم اجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من ا ل آ ي ا ت والذكر الحكيم إ ن مثل عيسى عند الله كمثل آ د م خلقه من ت ر ا م ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا, تعالوا ندعو لعنة اسماء ل ل على الكاذبين <إن> لهو القصص الحق ه هذا إن من إله إ الله ا وإن ا ل ل لهو العزيز ل ه ا ح ك ي م ف س ن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 ا س ل ا ل الله ولا نشرك به شيئا و ل ا و ل ا ح س ن ا أنا م س ل م و ن يا أ ه ل ا ل ك ت ا ب ل ف ي إبراهيم و م ا أ ن ز ل ت ا س ل ا م ن ب ع د ه أفلا تعقلون أ ن ت م هؤلاء حاجتم في ما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم و أ ن ت م لا تعلمون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 ت ب ع و ا ه ذ ا النبي والذين آ م ن و ا والله وليه المؤمنين وادى ل ط ا ئ ف ك م من أ ه ل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون ل ا أ ن ف س ه م و م ا يشعون ي الله أ ه ا ك تككرون ت بآيات ا لما ا ب ل ل وأنتم تشهدون ي ا أ ه ل الكتاب لما ل ت ب س و ن الحق بالباطل وتككرون الحق وقال الطائفه من أ ه ل الكتاب امنوا بالله انزل على الذين آ م ن و ا وجهن ه د ي ت ه موسوعه ا ل برحمته ن ا ب ل س ا للعلوم ظ ي ن أهل ا ل ك ت ا ب من س ل ا م ي ؤ د ي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 ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أ و ف ى بعهده واتقى س ف إ ن الله يحب المتقين ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في ا ل آ خ ر ه ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم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 ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله ك ذ ب وهم يعلمون ما كان لبشر أ ن يؤتيه الله الكتاب والحكم ثم ي ق ولكن للناس و و دون و ا عباد الله لي ل من كونوا ن ل ك ك ن و ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون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 ل م ا آ ت ي ن ا ك م م ن ك ت ا ب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم ثم ر س و للعلوم مصدق ا م ا س ل ا م ي ه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 فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاشقون افغير دين الله تبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه ترجع و ن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 و م ا أ و ت م و س ى و ع ي س ى و ا ل ن ب ي و ن من ر ب ه م ل ا نفرق ب ي ن منهم ونحن أحد ل ه م س ل م و ن و م ن يبتغي غير ا ل إ س ل ا م د ي ن ا فلن يقبل منه وهو في يقبل الآخرة من الخاسرين منه من وهو كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءه البينات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 ا ل ذ ي ن كفروا بعد إ ي م ا ن ه م ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الظالمون ا ت فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدا به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنقلوا و م اسماء ت ن و فإن الله به عليم كل الحسنى ا كان م على نفسه من قبل أن تنزل قل أن فاتوا بالتوراه فاتلوها ان كنتم صادقين فمن افترى على الله ل ك ذ ب من ق ب ان ن فاعد ف ذلك أ و ل ئ ك ه م ا ل ن ا ب ل س ا ل ل ع و ا م ا ل ا ب ر ا م ي م ا ل ذ ي ببكة مباركا و ه د ى ل ل ع ايات ل م ن فيه ي آ بينات مقام إ ب ر ا ه ي م ومن دخله كان آ م ن ا ولله على الناس حجه من ا س ت ط ا ع إليه سبيلا و م ن فإن كفر ا ل ل ه غنيل عن الله ع ا م ي قل يا أ ل ا ل ك ك ت ت ا ب لم ر و ن بآيات شهيد الله والله ل ع ى ما تعمل قل يا أ ه ل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آ م ن تبغونها عوجا و أ ن ت م شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا فريقا من الذين أ و ت و ا الكتاب يردوكم بعد إ ي م ا ن ك م كافرين وكيف تذكرون و أ ن ت م تتلى عليكم آ ي ا ت الله وفيكم رسوله ومن يعتصم فقد غبي إلى صراط موسوعه ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا ا ت ب و ا ا للعلوم ه ا ه و ل ا تموتن إ ل ا و م ن ه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 وكنتم على شفاح خطه من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آ ي ا ت ه لعلكم تهتدون ولتكن منكم امه يدعون إلى ا ل خ ي ي ر و أ م ر و ا ء الله م ر و و الحسنى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات و أ و ل ئ ك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون واما الذين بيدتوا وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالقون تلك آ ي ا ت الله نسلوها عليك بالحق وما الله م ر ي د ه المن للعالمين ولله ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض و إ ل ى الله ترجع الأمرين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 أينما ك ف وباؤوا ا إلا ح م من ل ل ح م من ل ن ا س و بغضب ا ء ب من الله وضربت عليهم المسكنه ذلك بانهم كانوا يكفرون ب آ ي ا ت ه م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 و و ا ل ي موسوعه الآخر ي ن ب ا ل م ر و و ف ي ن و ن عن ا ل م ن ك ر و ي س ا ر ع و ن في ا ل خ ي ر ا ت و و أ ل ئ ك من ا ل ص ا ل ح ي ن و م ا ت ف ع ل و ا م ن خ ي ر فلن ه ك ف و ا والله عليم بالمتقين ان الذين كفروا لن تغني عنهم أ م و ا ل ه م ولا أ و ل ا د من م الله شيئا و أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب النار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 الله ولكن ه م و ن يَا َ أ س و ّ ه َ ا ا ل َّ ذ ي ن ََ آ م ن و ا لَا تَتَّغِذُوا ب ِ مِنْ دُونِكُمْ ط َ ا ن ة ل َ ا ي َ أ ْ ل ُ و ن َ ك ُ م ْ خ ََ ب ا ل ا س ل ا م َ عَنِفْتُمْ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 وتؤمنون قل موتوا ن ا خلوا عبوا عليكم الأنابل بغيظكم ان الله عليهم بذات الصلاه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 واذ غدوت من اهلك تبوب ئ للمؤمنين مقاعد للفتن والله سميع عليم اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ب ب د ل و أ ن ت م أ ذ ل ة فاتقوا الله لعلكم تشكرون اذ ت ق و ل و للمؤمنين الم يكفيكم أ ن يمدكم ربكم ث ل ا ث ة آ ل ا ف من ا ل م ل ا ئ ك ة منزلين بلى ان تصبروا وتتقوا و ي أ ت و ك م من ف و ر ه م هذا ي م ذ ل ك م ربكم ب خ م س ة آ ل ا ف م الملائكة م س و م وما ي ن ج ع ل ه ا ل ل ه إ ل ا ب ل ك م و ل ت م ن ق ل و ب ك م به و م ا ل ا من عند ا ل ل ه ا ل ع ز ي ز الحكيم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 واتقوا الله ل ل ع ك موسوعه ت ف ل ح ا ت النابلسي للعلوم س ا ر ع و ا س ل ى م ي ه ر موسوعه ا ل م ا ا والأرض ت د ا ل ي ن ا ل س ي للعلوم ا ل ا س ل ا ف ي والله يحب المحسنين والذين إ ذ ا فعلوا ف ا ح ش ة أ و ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إ ل ا الله ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم وجنات تجري من تحتهم ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها ونعم أ ج ر العالمين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في ا ل أ ر ض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظه للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم ا ل أ ع ل و ن إ ن كنتم مؤمنين إن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 والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آ م ن و ا ويمحق الكافرين أ م حسبتم أن تدخلوا ا ل ج ن ة ولما يعلم الله الذي ن جاء الصامرين. ولقد م و ن و ن ا ل م م و ت ن ق ب ل أن ت للعلوم ق فقد و ر أ أ ن ت تنظرون الاسلاميه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 وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب ا ل د ن ي ا س ن موسوعه ا ي ن وكأين من ن ب ي إن ق ت ل م ع ه ب ل و ن كثير م ا ل ا س ل ا م ا موسوعه النابلسي ص للعلوم ا اغفر ل ا س ل ا م ي ا h o l、well, that. فلن يردوهم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا فبما اشركوا بالله ّ ما لم ينزل به سلطانا وماواهم النار وبئس مسوى الظالمين ولقد صدقكم الله وحده اذ تحسونهم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 على ا ل م ؤ م ن ن تصعدون ي إذ ل ا ء الله و يدعوكم أ ا ل ح س ل ى ن ز ل و ا على ما فاتكم ولا ما أ ص ا ب ه م والله خبير بما تعملون ثم أ ن ز ل عليكم من بعد الغم أ م ن ة ع س ه و ط ا ئ ف ة منكم وطائفة قد أ ل م ت ت م أ ن ف س ه م يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه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 يقولون لو كان لنا من ا ل أ م ر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبغض الذين كتب عليهم القتل إ ل ى مضارعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إ ن الذين تولوا يوم التقى الجمعان إ ن م ا استدلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إ ن الله وقوع حليم يا ايها الذين آ م ن و ا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا, وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا عزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما ليجعل الله ذلك ح س ر ة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن ك ت ل ت م في س ب ي ل م ت م ل م و ع ه ا م ن ا ل ل ه ورحمة خ ي ر مما ت ل م ع و و ن ل و م ا ل ى ا ل ل ه ت ا م و ن فبما رحمه من الله انت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فظه من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشامرهم في الامر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 وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أ ن يغني ومن يغن ليات بما ظل يوم ا ل ق ي ا م ة ثم توفاه م اسماء ك ب ت و ه ل يؤلمون م أ ف الله ت ب ربوان ع كمن ب الحسنى م هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إ ذ بعث فيهم رسولا من أ ن ف س ه م يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمه الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلالهم أ َ و َ ل َ م َّ ا أ َ ص َ ا ب َ ت ك م ْ مصيبه َُِ قد َْ أ َ ص َ ب ت ُ م ْ مثليها َِْ قلتم ُُْْ أ َ ن َ ا هذا ََ قل ُْ هو َُ من ِْ عند ِْ انفسكم ُِْ إ ِ ن َّ الله ََّ على ََ كل ُِّ شيء ٍَْ وما أ ص ا ب ك م يوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم ت ع ا ل و قاتل في سبيله لله او ادفعوا قالوا لو نعلم ك ت ا ل ا لاتبعناكم هم للذكر يومئذ أ ق ر ب منهم ل ل إ ي م ا ن يقولون ب أ ف و ا ل ه م ما ليس ف ي ك والله أ ع ل م بما ي ف ت م و ن الذين قالوا ل إ خ و ا ن ه م وقعدوا لو ا ط ا ع و نا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أ ن ف س ك م الموت إن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 الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أ ص ا ب ه م ا ل ق ر ح ل ل ذ ي ن أ ح س ن و ا منهم واتقوا أ ج ر عظيم الذين قال لهم الناس إ ن ا قد جمعوا لكم فزادهم ا خ ش و ه م ف إ ي م ايمانا ن ا فزادهم إ وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوا、لي. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إ ن ه م لن يضروا الله شيئا يريد الله أ ل ا ي د ع ل لهم حظا في ا ل آ خ ر ة ولهم عذاب عظيم إن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 لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أ ن ت م عليه حتى يميز الخبيث من الطير وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء ف آ م ن و ا بالله ورسله و إ ن تؤمنوا وتتقوا فلكم اجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطرقون ما بخلو ا به يوم ا ل ق ي ا م ة لله م ي ر ا ت السماوات و ا ل أ ر ض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إ ن الله ش ق ي ع ونحن أ غ ن ي ا ن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 الذين قالوا إ ِ ن َّ الله ََّ عهد ََ الينا ََْ أ َ ل َ ا نؤمن َُِ لرسول حتى ََّ ي َ أ ْ ت ِ ي َ ن َ ا بقربان ٍَُِْ تاكله َ أ ُُ النار َّ قل ُْ قد َْ جاءكم ََُْ رسل ٌُُ من ِْ قبل َ بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموه م ان كنتم صادقين فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك فجاءوا بالبينات والزهر والكتاب المنير كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه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 لتبلون في أ م و ا ل ك م و أ ن ف س ك م ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أ ش ر ك و ا أ ذ ى كثيرا و إ ن تصبروا وتتقوا فإن إ ن ذلك من عزم الامور و إ ذ أ خ ذ الله ميثاق الذين أ و ت و ا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتبونه فنبذوه وراء ظ ه و ر ه م واشتروا به ثمنا قليلا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 لآيات الذين آيات الألباب ا لأولي يذكرون الله قياما وقعودا وعلى ذنوبهم ويتفكرون في خلق ا ل س و ا ت و ا ل ا ر موسوعه ا ا ل ق ر ب النابلسي ما ا للعلوم الاسلاميه أخزيته وما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 ربنا واخنا ما و ع ت ن ا على رسلك ولا تؤذنا يوم ا ل ق ي ا م ة إ ن ك لا ت خ ل ف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أ ن ي لا أ ض ي ع عمل ب ع ض ك م من بعد فالذين هاجروا و أ ف ر د و ا من ديارهم وقولوا في سبيلي وقاتلوا و ق ت ل و ا ل ا ك ف ر ن عنهم سيئاتهم لأكفرن ع ن ه موسوعه سيئاتهم م النابلسي ه ل ا ر ث و ا ا ب م ن عند ا ل ل ه و ا ل ل ه عنده ح س ن ا ل ا و ا ب لا يعرنك تقلد الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم م أ و ا ه م جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا س ربهم لهم جنات تجري ان تحقن الانهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير الابرار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 اولئك لهم أ ج ر عند ربهم إ ن الله سريع الحساب يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا ص ب ر و ا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم م و س ه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل م